<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على تنبيهات أنه هل يعتبر في صوم السبعة التوقيت بذي الحجة أيضا أم لا وقد افاد شيخنا الاستاذ قدس سروه في تاديبه انه لا فرق بين الثلاثه والسبعه اعتبار طاعتنا بدل إرجاء، وذلك لإقتلاع صحيح منصور ابن حازم حديث. واحد سبعة وأربعين من لم في الحج حتى يهل إلال المحرم فعلى جيد وليس له صوم ويدبحه بمنا فإنه مقتضى إطلاق قوله وليس له صوم أن الصوم الواجب بدلا عن الهاد مقيد بالحجاب من دون فرق بين الثلاثان لبس العال لبس العال قال عليه السلام من لم يصد شوائد بس سيدنا السيدنا يذبح فيننا أنهم مراد خلافة ليا يذبحوا يذبحوا فيننا يعني السنة الجاية موه السنة سنة راح طب الحضرة نقول الحضور بالحجاج يقول السنة الجاية الآن على الدبح السنة الجاية إذا اليوم عشر يبعث بهذا الدبح لوين في <تصفيق> وين؟ عليه؟ لأنه هذا الدبح هو يبعثه. هلك مثل آخر عن تأديب آخر من عن الكلام فيه. فالأخر رواية وعدم إطلاقها. من, من لم يصومه مرتبه لا عارف إيش ما هو المرتب ما يعني ما لم ياتي بالصوم العاجب سواء كان ثلاثة أو سبعة لا, لا لو أتى بالصلاة نعم لو أتى بالصلاة صوم ما لو أتى بالثلاث يعني لم يأتي بما وجب عليهم الصوم لم يصوم يعني لم يأتي بما وجب عليهم الصوم ثلاثة وسبعان إذا قلنا أن الآية المقصود بالحج في جهة الحجة مقصود بجهة الحجة فتكون الآية قريمة على أن المراد برغي هنا يكون ظاهر في الآية الآية وين رجالة الحج بالتلافة لا بد على أن المراد بهم من لم يفهم هو خصوص التلافة عكس ما يقولون. أحسنك لك قصير أبعد القلب ولكن فيه إن ظاهر الصحيح. بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن من لم يأتي بالصوم الواجب في ذي فليس له ذلك بعد انقرائه فموضوعها من لم يأتي بالصوم الواجب في ذي الحجة لا من لم يأتي بمطلق الصوم الواجب وبالتالي فالتمسك بها في صوم السبعة تمسك في الشبهة المصداقية إذ لم يحرز أن صوم السبعان مما يجب فيه ذي في الحجان <تصفيق> فليكون مولداً <للروايات. تصفيق> فإن موضوعها ما وجب في ذي فليس له بعد انقضاره لا ما وجب. مطلعاً والمرجحين جدين تطلق الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا إذا رجعتم المعترض هذا الاطلاق بان تقييد صوم السبعات بجهات بمعنى حمل النصوص المطلقه على ان المراد بها صوم السبعة في في الحج حملون على الفرد نهذه اذ غالبن في تلك الازمنه لا يمكن المكلف صيام السبعه في ذي بعد رجوع رجوعه من الانبي فلو وكانه إيقاعها في الحجه مطلوبا تشكه روضا ونصب عليه النصوص ولو في أسئلة الرواد بلحاظ كونه خلافا ما هو المتعارض والمعتاد والنتيجة ان مقتضى الاطلاق في ومقتضى استهجان حمل المطلق على الفرد النادر ومقتضى انه لو كان لبان عدم اعتبار إيقاع صوم السبعة في ذو الحجة ليست في مقام البيان من هذه الجهه هي في مقام بيان اعتبار التوالي وعدم اعتبار التوالي ذلك لا يعتبر التوالي في صوم السبعه اما انها ليست في مقام البيان انه هل يعتبر في السبعه ويقعها في ذي الحجه ام لا ليست في مقام البيان من هذه الجهه كي يتمسك باطلاقها التنبيه الثاني هل أن الدم الواجب عليه بعد انقضائي بالمجهة هديون أم كفاتون <تصفيق> وقد احتمل كاشف اللتام. أنه كفار، بل قال هي أظهر ولكن هناك قرينتان في النصوص على أن الدم الواجب عليه عند انقضاء بالحجة من دون صومين هو الغاية إحداهما قوله في صحيح منصور ويذبحه ويذبح مننا فإن مقتضى الأمر بذبحه مننا أنه هو الذي كان واجبا عليه في الأصالح وَإِنَّمَا صير إلى الصوم بدلاً عنه فإذا لم يَأْتِ بالبدال عاد الواجب بالأصلاة وهو ذبح الهدي جنوب بالنهار معاً؟ مَا يحتاج بالعرض ما يحتاج؟ وش إذا كان الهدي إذا كان المراد هنا الهادي دون الكفارات، كيف يقول وي ويبعث به هدية؟ ما هذا الهدية؟ بدل ما يقول هدية، قال من؟ قال <تصفيق> فعليه دم مش... أي كفارة؟ ذاك كفارات محظورات الإحرام أي كفارة هنا؟ هذا شخص لم يأتي بالصوم. وجد عليه أن يأتي بالصوم أو تاب بالصوم إلى أن قرأت الحج ليست كفارة من كفارات الإحرام كي يفعل هذه فلب الحج مباحاً من لم يصم في ذي الحجه يعني بدلا عن الحج حتى ألا للال محرام فعليه دم شاة وإل بحروب يعني يرجل الامر الاول عليه مرتبه السلام عليكم لو معنا في هذا الثانيه في صحيحه عمران الحلبي اذا لم عفوا عن رجل نسي أن ان اردت ان التي على المتمتع إذا لم يجد اردت حتى اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان أن الدم هدي، والا لم يكن وجه للأمر ببعثه وأما النبوي وهو ما ورد من أنه من ترك أنس كانت عليه دمون الظاهر بسياقه في كون الدم كفارتان فلا يمكن التعويل عليه لي نبو عن التعويل التنبيل الثالث النبوه يعني النبوه عن النبي التنبيه الثالث إذا مات المكلف قبل صوم الثلاثة صام عنه وليه كما في صحيح معاوية حديث واحد. 7-8-4 من ابواب الذبح لم يكن له هدي لنتعته فليصم عنه ولهو قالوا قالوا ان لم تفطر ما ادراك ليه بعشرين جلو حتى لو ابتدى يجب خطوه هذا هو المطلوب واما اذا مات بعد صوم الثلاثه قبل صوم السبعين فلا دليل على وجوب الصوم عن على وجهه مضافا لصحيح الحلبي باب تمانية وأربعين حديث الثلاث عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن رجل تمتع بالعمراء ولم يكن له هدي فصام ثلاثه أيام في ذي الحجه ثم بعدما رجع إلى أهليه بس كبيره موت في تلك عزمنا بحث من يرجع من حجم في جهة التحب موت قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه هم يقضي عنه قال ما أرا عليك قضاء انتهى الثلام لهذه المسألة مسألة 324 من الآن 325 من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمانية وصام ثلاثة أيام ثم تمكن من فهل يجب عليه هذه أم ان الصوم اجزاء والبحث في مقامين في مقتضى القاعده وفي مفاذل النصوص الخنصر المقام الاول في بيان مقتب القاعدة وظاهر الايه المباركة فمن تمتع من العمرة إلى الحج، فما استيسر من الهادي فمن لم يجد؟ فصيام ثلاثة أيام هو ان موضوع الأمر بالبدل وهو الصوم عدم وجدان الهاجئ وبالقدرة عليه بعد انقضاء أيام التشريق انكشف أنه زنوا واجد في الهي فلا يكون مصداقا لمن لم يجد ويتبين بذلك انه لم يكن مامورا في الصوم ولكن هنا اشكالا الأولين ماذا ترغوا بعضهم من أن مقتضى قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج أن المقصود بقوله فمن لم يجد يعني فمن لم يجد إلى حين قضى أيام الناحل لا من لم يجد إلى آخر النحش ولا لو كان المبدل حتى لو كان البدن منوطا بعدم وجدان الهادي الى اخر للحجاب لم يصح تقييده بان يكون في الحاج فصيام ثلاثه ايام في الحاج اذا لا. لا يمكن الجامع بين تقيد البدان وهو الصوت بكونه في ذي الجاه وكون موضوعه عدم وجدان الهدي إلى آخر ذرح الجاه صار معلوم الكلام قال ليش يا فنان؟ فالتقيب قرينة على أن المراد بعدم الوجدان عدم الوجدان إلى إلى انقضاء أيام البشري أو أيام النار من هذا المقابل الواجب المعلق سيدنا شنون؟ يعني الآن هذا الشخص ينتقل إلى البدل من المبدل بالشرب عدم وجدان الهدي اذا لم يجده الى اخر يعني قصدكم واجب مشروط مواجب. نعم باقي اكو واجب مشروط مشروط بشرط متعلق نعم مع نفس المشكلة اللي على الوالد الواجب المشروط والجواب نفس الشيء راح احسنت يا شيخه ويلاحظ عليه ان هذا القيد لا يصلح للقرينيين على أن المراد بمن لم يجد عدم الوجدان إلى انقضاء أيام الناحة والسر في ذلك أن لم نفتح بين كون موضوع البدان عدم وجدان الهادي إلى آخره للحجان وبين اشتراط كون الغدال في الحجاج الحجان فإنه متى ما أحرز عدم وجدان الهادي إلى آخره للحجان اما بالعلم فأن يقطع لأنه دانية يجد الأدن إلى آخر الحجان أو بالاستصحاب الاستصحاب أيه؟ استقبالي بل استصحاب عدم وجدان الهادي مستقبلا الى اخر مستقبلاً إلى فمتى ما أحرز الموضوع وجدانا أو تعفدان صار مامورا بالبدال الا وهو الصوم لذلك فلو كان هناك تنافين بين الامرين لكان تقييد البدال بذل حجه حرمته واما مع فرض علم للتنافيه بحيث يكون وجوب البدل فعلا في حقه مشروطا بشرط متاخرين وهو عدم وجدان الهادي الى اخر بالحجاج فلا هو موضوع لهذه القريه صار معلومه وهذا نظير. وهذا نظير وجوب التيمم في حق من لم يجد الماء فإن موضوعه عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت مع ان البدل الواجب والتيمم باللغه لذلك يقال بان التيمم واجب فعلا يعني بعد الفحص عنه في الجهات الأرض بشرط عدم لعدم وجدان الماء على نحو الشرط المتأخر إلى اخر الوامر <تصفيق> صار معلوم هل ايه؟ ان إن شاء الله يعني السؤال في ان إن شاء الله خوف يعني في هذا صار معلوم <تصفيق> <تصفيق> هل إشكال الثاني؟ قد يدعى أن فمثاب روايات أحمد بن عبد الله الكرخي باب 54 من أبواب الذات حديثه قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيا الصلحين قال يصبر الى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد فان ظاهرها ان موضوع الصوم عدم الوجدان الى يوم النحر لا الى اخر جنون للحجان ولكن مضافا لضعفها في الإرسال حيث رواها الكليني عن بعض أصحابنا أنها مهجورة حيث قامت تسالم على عدم العمل بها ومن لم يرى الإعراب موهنا كسيدنا حدث سره فانه يرى الهجر موهنا والهجر أشد مركبة من الإعراب المقام الثاني فيما تقتضيه النصوص الخارصة قبل النصوص ما هو في يعني نقيد في استحادة الانتثال بعد الانتثال ونقول لما تحول إلى البدل فهذا الإنسان انتثل هذا طرع قويني بدل هذا هو, هو أنه بدل آية جعلته بدل آية جعلته إذا نجد فالأول انحرر معنى كلمة لا نجد هل المراد لم يجد إلى آخر بالحجة أو المراد لم يجد إلى انتظار أيام جعله بدل منوط بمن لم يجد فلا بد من تنقيح عنوان من تنقيح وإلا لو ثبت أنه بدل لأن المراد بمن لم يجد يعني من لم يجد إلى آخر أيام من ناحقة كثانة هذه ومحتض في أي وقت شاء أن يصوم؟ فرق شروط البدلية والبدلية منوطة بمن لم يجد فلا بد من تلقيح من لم يجد اولا لا بد في مده سابقه من تلقيح عنوان من لم يجد هذا القران محل البارح المقام الثاني بمقتضى النصوص الخاصه افاد المشهور بان مقتضى النص الخاص سقوط البلاد بعد صومه واستدل على ذلك بعده الوارئات الأولى صحيحة ابي صريح باب 44 من ابواب عبد حديث ثلاثة عن رجل تمتع فلم يجد ما يبدي حتى إذا كان يوم النافر وجد ثمن شاك أيجبه أو يصوم قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضايا فإن ظاهرها ان موضوع الصوم عدم الوجدان ايانا ذابح لا مطلقان سواء فسرنا يوم النقر في الروايه بيوم الثالث عشر كما هو الظاهر ام فسرناه بيوم الرابع عشر بناء على اراده النفر الى الاوطان لا النقر الى مكه كما هو راي سيدنا قدس سرورا فان هذا لا فرق فيه في النتيجه وهي ما الدعاه المشهور من الناس موضوع البدل ليس عدم الوجدان الى اخر دل حجان نعم قول الرواية اشارك لا يوم النفق اذا اصدرنا يوم النفق على انه يوم الثالث حشرة فهذا يقولنا ايام التشريك باقي فيصير المدار على ايام الذه تماما انا الرواجة في على ايام الذه مو ايام التشريك يعني ان ينقضي دلال ان تنقضي ايام الذه او يوم التال إذا لا فالسلل يوم النقر يوم الرابع عشر متل مرسي للقرية المصر عليك فالمراد بأيام الدفع أيام التشريف فالمهم زاد يوم نقرس يوم بالنتيجة الخلاف مع المشهور باقي ألاكن يحامل ولكن سيدنا قد سسره أشكل على الاستددام في هذه الرواية اولا بأن الرواية رويت بنحو آخر وهو قوله فلم يجد ما يهدي ولم يصن ثلاثة أيام حتى إذا كان يوم الناقر وجد وبالتالي فموردها من لم يصوم ومحل البحث في من صام فلا يتم الاستبلان بها فلت منشورك في طريق أولان؟ شما في طريق أولان <تصفيق> أحسن احسنت يا ابراهيم وفيه مضافا الى أن ان صحيحه منصور بن حازم ان القيد مذكور في كلام السائل في الروايه الثانيه ولم يصم الثلاثة ايام ومقتضى التعليل الوارد في كلام الامام فإن ايام الذبح قد أنه لا دخل لعدم الصوم في سقوط الهل فان تمام العله في سقوط الهل هو ذنوب مضي ايام الذبح وبالتالي فمقتضى عموم التعليل في الجواب شمول الروايه لمحل الفاح وهو من صام الثلاثة ايام باللحاظ أن القيد إنما ورد في كلام السائل لا في كلامه عليه السلام ما لم نقل بالأولوية وهو أنه إذا سقط عنه الأمر بالذبح مع أنه لم يأتي بالبدال فسقوطه فيما لو أتى بالبدل من باب أولاد.